مهنة طبيب الأسنان ليست خالية من الخطر، إجهاد عضلي، وتعرض مستمر للرذاذ والعدوى، حركات متكررة، تهدد المفاصلة والوظيفة العملية، الإصابات المهنية لطبيب الأسنان، معلومات مؤثقة وحلول واقعية لتقليل المخاطر، تأليف الدكتور زكريا محمد عطوني للتواصل واتساب